بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> حامين عين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 كَادُ السَّماتُ يتَفَطرْنَنِ فَووقِهِم وََّلَائِكَةُ سَبّحَ بِحَمْدِ رَبِّهِم يصَبِحَ بِحَمدِ رَبّهِم وَيَسْتَْطونَ لِمَن في الْأَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ وَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ إِلَى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعي وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةٌ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ أَمْ اتَّخَذُهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيِّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله يا أمالكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ف يطرُ السَّماتِ وَأَووب جَعَ لكم أَفُسكُم زو ج وَمِنَ الأنَامِ أَزواج يدْرَأُكمُم في بسَكَ مثله شَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَا يُنَقِّضُ الْحَقَّ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ, يبسط الرزق لمن يشاء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 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا, ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ نبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يساء ويهدي إليه من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 وَأَنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَنَبيٌّ شَكٌّ مِّنْهُمْ مُرِيبٌ فَلَيْسَ يَا بِكَ فَاتْرُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ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 م بعد ماسجَ لَهُ حجتهُدح حجتهُ دا حضَةنا دَ رم وَعَهِم غضب وَلَهُ داب شد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدعيك لعل الساعة قريب يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنْ الذين يماعون في الساعات في ولا بينيد الله لطيف بعباد يرزق من يساء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أَمْ لَهُمْ شُرَكًا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ فَصْلِ لَقُضَيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْرِقِينَ مِنَّا كَسَبُوا وَهُوَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِيهِ رَوْضَاتِ الْجَمَّاتِ لَهُمْ لَهُمَّا يَشَاءُونَ عَنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا صالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء وَمَا إِنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَدِبًا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا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 ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي الغيث من بعد ما قلطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِنْ دَبَّةِ وَهُوَ عَلَى جَمْيْهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُّصِيبَةٍ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَبِإِذْنِهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ الله من ولي ولا نصير ومن اين ياتي الجوال في البحر أين شأ يسكن الرياح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبان شكوت إِنَّ فِي ذَلِكَ مَآتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُمَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في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 وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَا مُسفَلاتَ وَأَمْرُهُم شور بَينَهُم وَمِا رَزَقَنهُمْ ي فِقُون وََّذينَ إذَا أَصَابهُم البَغيُهُمِ يَ وجزاء اسجاءه سجاءه مثلها فمن عفى واصلح فاجره على الله على النور انَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيكٌ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ انَّ ذَلِكَ لَمِن عَزْمِ الْأُمُور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِ وَتَرَبَّعَ الْعَالَمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يُعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وَقَال عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مقيم. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ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 إِنْ أَعَرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا الْإِنْ سَنَرْحَمُهُم مِّنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بها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 يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ أَوْ يزوجهم ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا يَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا انَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن إحجاب أو يرسل رسولا فيوحي أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم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 وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله, صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض